Ja na na, na, na. لهو من قال يرى لكم من الدين ما وقص به نوحا والذي أوحى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب Hvala što ان في <تصفيق> شين كي What for? <laughs>